يقولون لئن رجعنا إلى الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز منها الأذل ولله الْعِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفسكم وينفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون